في مذهب الإمام المالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع. ووصل لنا الكلام إلى الدرس الأخير من باب الجهاد وهو الدرس السادس والذي نتكلم فيه عن بقية أحكام الغنيمة حيث نذكر أحكام المصارس الأربع أخماس الباقيه والكلام عما يتعلق بالإسهان للفارس أو للفارس ونحو ذلك من الأحكام. سنقول بالله التوفيق إن المصنف بعد أن ذكر أن الغنيمة تقسم خمسة أقسام وذكر في الدرس وذكرنا في الدرس السابق الكلام عن القسم الأول منها تكلم المصنف رحمة الله تعالى عليه على تقسيم ذقية أجزاء الغنيمة وبدأ الكلام بذكر من يستحقها فقال رحمة الله تعالى عليه وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر كتاجر وأجير إن قاتل أو خرج بنية غزو لا ضدهم ولو قاتلوا إلا الصبي ففيه إن أليز وقاتل خلاف ولا يرضط لهم كمية قبل اللقاء وأعمى وأعرج وأشل ومتخلش في حاجات إن لم تتعلق بالجيش وضالا ببلدنا وإن بريحا بخلاف بلديه ومريض شهد كفارس رهيس أو مرض بعد أن أشخاص على الغنيمة وإلا ثقوا هذه القصال التي تدعى المصنف يقول عنها الإمام ابن وشير لا خلاف أن من كمل فيه صدق صفات استحق الغنيمة وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكرية والصحة وزاد ابن عرفة حضور وقيعة يعني حضور المعرض هذه الصفات او الشروط على النحو التالي يشترط للآخر من الغنيمة ان يكون حر. حر فالعبد لا يسهم له حتى ولو قاتل على المشهور من المذهب لماذا قال لانه مستحق للمنافع مستحق المنافع لسيده كذلك فإن الجهاد غير مكلف العبد غير مكلف به فالجهاد ساقط عنه الشرط الثاني أو الوصف الثاني أن يكون ذكرا فالمرأة لا سهم لها حتى ولو قتلت على المشهور من المذهب كذلك لأن فرض الجهاد يفقط عنها بالنسبة للقنفة نحن نعلم أن القنفة له أحكام وشعة الشريع الإسلامي تقنون أنه يأخذ نصف فهم لأنه قد يقدر كونه ذكرا فيأخذ سهلا وقد يقدر كونه أنثى فلا يأخذ شيئا فيأخذ ما بين البينين الشرط الثالث أن يكون مشلما فلا يسهم للكافر ولا للزمي إن اشترك في قتال المسلمين وسبق لنا الكلام عن حكم اشتراكهما في القتال الشرط الرابع أن يكون صحيحا فلا يسهم للمريض وسيأتي تفصيل الكلام عن المريض الشرط الخامس أن يكون عقلا فلا سهم غير العقل السادس أن يكون حاضرا للقتال سواء قاتل بالفعل أو لم يقاتل لأن ليس كل من يحضر القتال يقاتل فهناك مهام متعددة توزع عن ليش الشرط السابع أن يكون بالغا فلا سهم للصبي. الدليل على ما سبق هو فعل أن صلى الله عليه وسلم من إسهانه أو من إعطائه الأسهم لمن تغفرت فيه هذه الشروط بالنسبة للشرط الأخير وهو الشرط السابع شرط الحقون الحاضر للقتال رؤية فيه حديث عند البنقي والطبراني والتحاضي وابن أبي شيبة أن أهل البصرة أعظوا أهلنا هوند فأمدهم بأهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر فقدموا عليهم بعدما ظهروا على العدو فطالب بأهل الكوفة الغنيمة وأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة من الغنيمة فقال رجل من بني تنين عمار بن ياسر أيها الأجدع تريد أن تشارك نسيغنائنا قال وكانت أذن عمار جدعتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليهم عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقع هذا سين يتعلق بشرط شهود الواقع أو شهود المعرض الحق المصنف التاجر والأجير إذا كان مع قومه في القتال وقاتل أو خرج دنية الغزو وحضر القتال حتى ولو لم يقوم بالقتال ألحقهما بمن سبق في استحقاقهم للغنيمة وذلك لماذا؟ قالوا لأن خروجهم مع الجيش فيه تكسير لعدد المسلمين وما دامت النية كذلك أو ما دام القصد كذلك من خروج مع الجيش وتكسير عدد المسلمين ففي هذه الحالة لا لأس بأن يسهم لهم. سواء كانت نيتهم للغزو تاجعة أو متبوعة يعني سواء كانت النية للتجارة فتبعتها نية الغزو أو كانت للإيجارة فتبعت نية الغزو أو كان العكس أو كانت النية ثان معا يعني خرج للتجارة والغزو خرج للإيجارة والغزو ومعنى كلام المصنف لا ضدهم أن ضد من تقدم ذكرهم لا يسهم له حتى ولو قاتل جميع الأصناف المتقدم ذكرها لا يسهم لها ولا يرضى والرفق في اللغة العطاء الذي ليس بالكثير وهو في الشارعي كما عرفه بعض العلماء ما له تقديره إلى رأي الإمام محله القدس كنفل. بالنسبة للصبي وكيفية استحقاقه من الغنيمة هي محل خلاف بين الفقهاء. ولذلك المصنف يقول إلَّا الصبيَّ ففيه إن أُجِيزَ وقاتل خلاف. يعني الصبي لو أجازه الإناث. واذن له بالقروج في الجهاد فهناك قولان في المذهب في أن يسهم له أو لا يسهم قول بأنه لا يسهم له وهذا قول هو ظاهر أم لا قول آخر بأنه يسهم له وهو قول غير مشهور في المذهب وهناك قول آخر لم يذكره المصنف ذكره للإنام الأزهري وهو أنه يسهم له أن حضر الصف وقد شهر هذا القول الإنام الفاكهاني بعد ذلك يذكر المصنف الأصناف الذين لا يسحموا لهم أولهم الميت قبل لقاء العدو الشخص اللي مات قبل التقاء السفين القتال، حتى ولو بعد دخول بنا بالعدو وكذلك الفرس الذي مات قبل التقاء العدو أو قبل التقاء السفين في المعاركة لا يستحق شيئا من الغنيمة عالم المشهور لكن لو مات بعد اللقاء أسهم له حتى ولو لم يقاتل يعني بدأت المعركة ومات واحد أثناء المعركة ولو لم يقاتل بالسعر يستحق السهم بعد ذلك الشخص الذي تخلف لقضاء حاجة لا تتعلق بالجهاد هناك أشخاص قد يتخلفوا لقضاء مصلحة تتعلق بالجهاد يعني يكون التخلف لأجل الحرب أو لأسد تدبير شيء في الحرب أو لإعداد شيء أو كما الشخص الذي مثلا إذا في آخر الجيش يجمع أشياء ما يتفقد من الجيش هذه كلها مصالح تتعلق بالحرب لكن الشخص الذي تخلف في هذا يستحق شيئا من, من عنيمة لكن الشخص الذي تخلف لحاجة في نفسه حاجة تخصه في بلاد الإسلام لا تتعلق بالجهاد لا يستحق شيئا كذلك لا يستحق أصحاب العهات دائماً كالأعمى والأشل والأقطع على المشهور من المذهب، حتى ولو كانت عندهم مناسة للجيش أو لو كانوا يمدون الجيش دون مناسة. الشخص الضال في بلاد المسلمين قد يحدث أن يظل أحد المحاربين في بلاد المسلمين هذا الشخص لا يستحق سهماً من عرمين. لماذا؟ قارو لأنه لم يحصل منه من انفاذ من للجيش. حتى ولو كان ضلازم عن الطريق بسبب ريح أتت على مركبه حتى لو كانت هذه المركز هي مركب الأمير أو مركب القائد لكن الضال في بلاد العدو يستحق السهل لأنه يكثر سوادى المسلمين في بلاد العدو يعني يكثر عدد المسلمين في نظر العدو أو في بلاد العدو بالنسبة للمريض المصنف ذكر الكلام عنه هناك بإجمال هنا نفصل الكلام عنه بشيء من التوضيح. فنقول المريض لو شاهد القتال من أوله ولم يظهر كذلك حتى نهذر العدو يستهقسه لأنه حضر سبب الغنيمة وهو القتال إذا لم يشهد المريض القتال فلا سهم له إلا في حالك إذا كان له تدبير أو رأي معين في المعركة يعني ممكن يكون مريض لكنه تدير في المعركة بالنسبة للفرس الرئيس اللي هو الفرس الذي في باطن, باطن يحافره مرض بسبب وطه على حجر مثلا أو نحو ذلك هذا يستحق أن يسهم لهم لأن هذا الفرس يشبه الأصحاء لو مرض المرء بعد أن أشرف على غريبة فإنه يسحب له بلا خلاف معنى قاتلة اشترك في المعركة وعند ان على جميع الغنيمة حصل له مرض يستحق السامح لنا لكن اذا ان يشرف على الغنيمة ففيه قولا وضرب مثال لذلك كما لو خرج من بلد الاسلام مريضا ولن يجب كذلك او خرج من بلد الاسلام صحيحا ثم مرض قبل دخول بلاد العدو او مرض بعد دخول بلاد العدو قبل القتال أو مرض بعض دخول بلاد العدو وقبل الإشرافها الغنيمة في كل هذه الحالات هناك قولان في المذهب قول بالإسهام وقول بعضناه وهذا في حق المريض من الناس والمريض من الخيل أيضا بالنسبة لأفحاد العهات الذين تقدم ذكرهم هؤلاء أبناءنا الطلاب يستحقون السهم من الغنيمة لو كان لهم رأيهم وتديرهم في المعاركة بعد ذلك شرع المصنف يتكلم عن الإسهام للخيل وذل نحن نعلم أن الخيل لها دور جارز في المعارك والخيل كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن الكريم لتركبها وذينة ففيها ذينة وفيها ركوب أيضا للإنسان وهي من أبرد الآلات التي كانت تستعمل في القتال وستظل الخيل إلى يوم القيامة خيلا للزينة حتى إن المعارك التي ستحدث قبيل يوم القيامة كما ذكر في كتب الفتن والملاحم ستكون بالسيوف وعلى القيوج عود بذلك عودا بذلك إلى الوضع الأول الخير في المعاركة لها دور كبير في إرهاب العدو ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه لما كانت الخيل على هذه الدرجة من الأهمية فقد اهتم العرب بشأنها وردت فيها حديث كثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ألفت فيها كتب لبعض العلماء قديما ويهتم العرب دائما بالخيل تربية وعناية ورعاية ونحو ذلك من أجل هذا كله استحق الفرس أن يأخذ سهمين من الغنيمة يعني لو كان الإنسان يحارب على فرس يأخذ ثلاثة أسهم سهم للفارس وسهمين للفرس ولو أرسل شخص فرسه مع شخص اللي يحارب عليه أخذ أيضا ثلاثة أسهم سهمين, يعود سهمين يعودان لصاحب الفرس وسهم يعود على راكب الفرس الدليل على تعدد شهم الفرس الحديث المروي عن نافع عن ابن عمر رضوان الله تعالى عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرف سهمين ولصاحبه سهما قال الإمام مالك يسهم للخيل والبرادين منها لقوله تعالى والخيل والبغالة والبغال والحمير لتركبها ولا يسهم لأكثر من فرس والدليل من المعقول عن الإسهام في الخيل حتى ولو كانت محمولة في سفينة كما ذكر المصنف أن المقصود من حمل الخيل في الجهاد هو إرهاب العدو. كذلك فالخيل يقاتل إليها عند الحاجة بل هي كما قلنا من أبرز ألات القتال. ولو أن الغزاة تركوا خيلهم وقاتلوا على أرجولين يسهم أيضا قليل فرق فلا فرق أيضا بين حمل الخيل في الضر وحملها في البحث. هناك أنواع من الخيول تسمى البرازين وهناك أنواع من الخيول تسمى الهجين. بالنسبة للبرازين في الخيل العظيمة أو السقيلة الجافية الخلقة العظيمة للأعضاء وقيل إن البرذون ما كان أبوه نبطي وأمه نبطية والهجين ما كانت أمه نبطية وأبوه عربي أو ربيئة أمه ربيئة أو نطية وقيل العكس البرازين والهجين من الخير يسهم لها يسهم كما يسهم أيضا للخيول الصغيرة التي يستطاع بها الكر والفر ومروي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أرباح قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس شهنان وللرجل شهن قال مالك ولم أذل أسمع ذلك وسئل مالك عن رجل يحضر بأسرات كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا بصرف واحد الذي يقاتل, يقاتل عليه قال مالك لا أرى البرى دينة والهجنة إلا من الخير لأن الله سبارك وتعالى يقول والخيل والزغالة والحمير لتركبوها ودينة وقال عز وجل وعد لهم استطاع من قوة ومرضات الخيل تهبون به عدو الله وعدوكم فأنا أرى القول إنما لك فأنا أرى البرازين والهرنة من الخيل إذا أجازه الوالي وقد قال شعيد بن المسيب وسئل عن البرازين هل فيها صدقة فقال وهل في الخيل من صدقة إذا الحقها بالخير لكن لا يسهم في الجهاد للخيل العجيسة العجيسة هي النهدولة ولا يسهم للفرط الكبير المسن الذي يتسع به ولا يسهم للبغال ولا للإذي ووجه عدم الإسلام لهذه الأشياء أن من أفعها لا تقترب أو لا تقارب من الخيل في القتال كذلك فهي لا يتأتى عليها القتال لأنها لا تصلح للكر والفر، بل تصلح للرفوق والفنق ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أثن بهذه الحيوانات بالنسبة للفرص المريض ذكرنا هنا سبب الكلام للإسهام للفرص الرئيس والرئيس غير المريض يعني الرئيس مرض في حافره أما الفرص المريض فمرضه عنه من أن يكون في الحافر بالنسبة للفرص المريض قالوا إذا كان يتوقع شفاؤه ويقتجع منه الانتفاع وقوتل إلا عليه فيسهم له والمراضي للفرق المريض هنا هو الفرق الذي يشهد القتال من ابتدائه مريضا أو يطرأ عليه المرض عند ابتداء القتال أو يطرأ عليه المرض خلال القتال بالنسبة للفرق الموقوف على سبيل الحبسي أو الضغط يسهم له أيضا ويكون سهم لمن؟ يكون سهم للراجل ولا يأخذها يؤخذها للسهر وينفق منه على علح الفرق ونحو ذلك بالنسبة للفرص المستعار يسهم له أيضا وإن كان هناك خلاف في المذهب في من يستحق هذا هو المعير أو المستعار أما بالنسبة للفرص المغصوب سواء غصب من الغنيمة أو غصب من غير الغنيمة يعني من غير الجيش هو يستحق يعني فيه تفصيل على الناحة التالية أولا لو كان فرط موصوبا من الغنيمه او من غير الجيش وقام القاتل وقام الغاصب بالقتال على هذا الفرض في غنيمه اخرى سيأخذ سهمين سهم للمقاتل عليه وسهم لصاحبه وعلى المقاتل دفع الاجره للجيش يعني دفع قيمه الفرض الموصوب من الجشه هذا لو أخذ المرء فرصا من العدو قبل القتال وقاتل عليه فلاه سهمان أي وعليه من جيش الأغرى. لو قاتل المرء على فرس مقصود أو هارب من الجيش فلاه سهمان أيضا سهم وكلاهما لربه أي صاحبي إن لم يقم معه فرص معي ولا يكون للمقاتل عليه ولا أجرى على راتده أما إن كان مع ربه فرص آخر سيكون استحمام للمقاتل وعليه أجر. بالنسبة للقتال على الفرصة المقصود هو في الحقيقة لا يسقط أجر المجاهد ولا يسقط سامحه. وإن كان يأثم بالغصب ليس لمسألة الرضوض بما مقصود والصلفي توب مقصود وفي أرض مقصودة. يعني هنا يفرق بين وقوع اسم عليه بالغصب وبين إجهاز الحكم الشرعي. في الجهاد أو في الصلاة أو نحو ذلك فمن سرق صرصا أو غصبه وقاتل عليه استحق أجر القتال ووقع عليه إثم السرقة أو إثم الغصب بالنسبة للصرص إذا كان مشترك مشتركا بين اثنين أو أكثر فقاتل عليه واحد من الشركين أو قاتل عليه واحد من الشركاء فيكون الشهنان لمن قاتل عليه ويلزمه في نائد يعني ويلزم وجهة حنادل دفعه أجرة المثل لبقية الشركاء ولو استعمله كل الشركين بالتناوب، يعني كل واحد قاطع عليه فترة معينة فلكل واحد منهم هم مقدار ما حصل عليه من ذلك وعليه أجرة المثل بالنسبة التي تخص شركة هناك أناس يسمون المستندون للجيش المستندون للجيش المستندون الجيش هم عبارة عن سئة من المجاهدين يخرجوا بإذن الإيمان في مهمة من المهان القتلية هؤلاء ما حكمهم إذا غنموا غنيما هل يستأثرون بها أن يشترك معهم فيها بقية الجيش قال الشراف إن, إن المستندين إلى الجيش إذا غنموا شيئا فإنهم لا يستأثرون لي بل ينبغي عليهم أن يشتركوا مع بقية الجيش لذلك يعني يدفع للجيش وهم يأخذون نصيرهم منه ولماذا لا يستأثرون؟ قال لأن خروجهم هو مجتمد إلى الجيش يعني هم اضغروا استنادا إلى حرمة الجيش وقواته مرتبتين على حرمة الجيش وعلى قوته وبالتالي تدفعوا التي عليمة التي حصلوا عليها إلى الجيش ويأخذون منها نصيرهم والعكس تماما يعني لو أن الجيش في غياب هؤلاء غنيم شيئا استحق الغائبون من هذه الغنيمة نصيبه لأن المسألة هنا فيها الطباط لكن إذا لم يكن خروجهم مستندا إلى الجيش أو كان هؤلاء من من لا يستحقون سهما فكونهم كفار مثلا يغزنوا مع المسألة ثم الحكم هنا الإمام الخاشي رحمه الله يذكر أن ظاهر كلام المصنف أن غنيمة هذا الشخص تكون جنيعها للجيش الشخص من الشخص الكاسر الذي خرج ليقاتل عن المسلمين ولكنه استأثر بغنيمة استنادا إلى الجيش وأن كلام ابن الرشق يدل على خلاف ذلك فالمن قول عن ابن الرشق أنهم إن غذوا مع المسلمين بإذن الإنام أو بغير إذنه منسردين تركت لهم غنيمتهم ولم تخمس يعني يستأشر بها ولا تدخل في الخدس ولكن إن غضوا مع المسلمين في عسكر المسلمين لم يكن لهم في الغنيمة نصيد إلا في حالتين الحالة الأولى أن يكونوا مكافئين يعني يكونوا على قدر من قوة والبرش الحالة الثانية أن يكونوا هم الغالبين فهيناء إن تقسموا الغنيمة بينهم وبين المسلمين قبل أن تخمس ثم يخمس سهم المسلمين خاصة هذا هو التوديد الذي ذكره الإمام الخرشي نقلا عن ابن مشجع. من السياقات أيضا التي أشار إليها مصنف سياق المتلصص أو الغازي وحده بلا بالاستناد للجيش هو الشخص الذي خرج متلصصا ليغنم شيئا من نال العدو أو دخل في أرض العدو خفية أو أخذ من أموالهم أو ذريتهم أو نسائهم شيئا على سبيل التلصص. ولم يتقوى بالجيش ولم يستمروا إلى الجيش هؤلاء يستحقون الأشياء التي غنموها ولا ولا يأخذ الجيش من أشياء لا فرق في ذلك بين كونهم ذكورا أو إناثا بالغين أو غير بالغين مسلمين أو ذنيين هؤلاء لا ينطبق عليهم الأخذ مما غنموه بمثل قسمة الغنيمة لهؤلاء المتلصفين تخمس الغنيمة إن كان هذا المتلصف مسلما تحمس الغنيمة شأنها شأن الغنيمة العابية للجيش حتى لو كان عبدا وإن كان ذنية يأخذها بلا تخميس لأن خطب التخميس موجه لمن موجه للمسلمين دون غيرهم من الذميين أو الكفار هناك شخص مثلا يقوم أحيانا بعمل السروج أو بري السهام أو يصنع كفاعا ونحوها أو خلالا ونحوها في جلال عدو هذا الشف إذا أخذ شيئا فإنه لا يخمس بل يختص بالصاحب لا فرق في ذلك بين قليل وكثير فقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله أن من نهت صردا أو برع سهما بجلد العدو فهو له ولا يخمس وإن كان يسير ومن كسر صيد طير أو شيطان أو صنعه عبده من فق عبده من فق من الفقير فهو له وإن كفر موضع قسمة الغنيمة الأصل في الغنيمة أنها تقسم لبلاد العدو هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته يقسمون الغنيمة في بلاد العدو لما في ذلك من النكاية للعدو والإهانة له والتطيير في نفس الوقت لقلوب المجاهدين، كذلك فهو فيه سفظ للغنيمة ورفق للمجاهدين في التصرف في بلادها لكن هذا في حالة ما إذا أمنا سطوة العدو وهذا يحدث مع الجيش الكبير لكن لو لم نأمن سطوة العدو ومكره وهذا يحدث مثلا مع السرية الصغيرة فلا ينبغي أن تقسم الغنيمة إلا بعد العودة إلى ماذا؟ إلى بلاد المسلمين هنا نتساءل سؤال أبناء نبط الله هل ينبغي على امير الجيش او ايمان المسلمين يمع الغناء مبايعها حتى يستطيع قسمة ثمنها قسمة عادلة او قسمة دقيقة يعني الغنيمة تتنوع كما نعلم فيها اموال فيها سلاح فيها نواشي فيها ملابس فيها اطعان فيها اشياء كفيرة هل تقسم على وضعها او انه ينبغي على الامان ان يقوم بذيئها واستبدالها بدراهم ودن امير ليتسمى التقسيم بشكل دقيق بالدرهم والدينار هناك قولان في المذهب في ذلك القول الأول يوجب ذلك على الإنهام معللا ذلك لأن هذا أقرب للمشاواة من تقسيمها على بضعها الطبيعي أو الأصلي لأن التقويم قد يدخل فيها الخطأ أما قسمة السمن فلا يدخل فلا يدخل فيها الخطأ فإن تعذر البيع قسم عين غنيمة القول الثاني أنه لا يجب على الإمام البيع بل يخير بين البيع يعدني حسب ما يراه أو حسب ما يؤدي إليه اجتهابه وهذا الكلام هل هو في الغنيمة كلها أم في الأربعة أخماس الباقية بعض الفقهاء يرى أن هذا التقسيم يجب في الأربعة أخماس التي تقسم على الجيش وبعض آخر من فقهاء المذهب يرى أن هذا يجري على الغنيمة كلها، يعني على الخمسة أخماس. بعد ذلك تكلم المصنف رحمة الله تعالى عليه على إفراد بعض أصناف بعض أصناف الغنيمة وعلى التصرف في المال المعلوم صاحبه أو المجهول صاحب المعلوم صاحبه أو المجهول صاحبه. قال المصنف رحمه الله. وأفرد كل سنس إن أن كان على الأرجح وأخذ معين وإنزميا ما عرف له قبله مجانا وحلف أنه ملكه وحمل له إن كان خيرا وإلا ذيع له ولم يمضى قسمه إلا لتأول على الأحسن لا إن لم يتعين بخلاف اللقطة وذيعت خدمة معتق مرتق لأجل ومدبر وكتابة إلى أم ولد وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد وأجبر في أم الولد على الثمن واتبع لي, واتبع لي إن أعدم إلا أن تموتها هي أو سيدها النسبة لمسألة إفراد أصناف الغريمة هي مذنية على حالة ما لو لم لولا يقوم الإمام ببيع الغنيمة بل قسمها على وضعها يرعي التقسيم أن يفرد الأصناف المتقربة كل على حده. بمعنى أنه يجعل الإبل في ناحية مثلا البقر في ناحية ويرعي المثلية ويرعي اتحاد الجنس إن أنكن ذلك من نهاية الهدفية أو النهاية الشرعية النهاية الهدفية مثلا لو كانت الغنيمة تكتشى لذلك من النهاية الشرعية لا ينبغي عليه أو لا يجب له أن يفرق بين أم وولدها مثلا إلا إذا تعذر الإفرار في هذه الحالة تضم الأجنال بعضها إلى بعض هنا مسألة معرضة للقوة في القتال وهي أن يضيع من الإنسان المسلم متاعه أثناء المعركة إثناء إنسان مسلم أو إنسان ذنب فقد شيئا من أمتعتي خلال المعركة وعند تقسيم غنيمة ولد هذا الشيء وتعرف عليه هنا لليالي التأكيد يحلق يمين شرعية تسمى يمين الاستظهار هذه اليمين يعمل بها في كثير في بعض أبو الشقنس بالرهن والنفقة والاستحقاق والقضاء ونقل جالي هذه اليمين ملخصة أنه لا باع هذا الشيء ولا وهباه ولا خارف عن ملكه ناقل شرعي وأن هذا الشيء باق على ملكه حتى هذه اللحظة وهذه اليمين هي يمين تكمل الحكم. يعني يمينه كملة للحب هذا كله في حالة ما إذا كان صاحب الشيء حاضرا فإن كان غائبا عن القتمة وعرفنا أن هذا الشيء لفلان هذا الغائب. فمرعاة للمصلحة وصيانة للأموال ننظر في الأصلح لهذا الرجل الغائب. ففي هذه الحالة إن كان الأصلح له أن يحمل هذا المتاع ويوصل إليه جرى العمل بذلك وإن كان الأصلح لهم أن يباع بإذن الإمام بالطبع وينسي الأدمين هذا يباع ويصفظ له ثمنه حتى يوصى فللإمام النظر في الأصلح لكن ما الحكم لو قام الإمام بقسمة هذا المال المال الذي غرف صاحبه أو غين صاحبه الحاضر أو الغائب في هذه الحالة ينظر إلى صفة القسمة لو كانت القسمة من الإمام على سبيل العمد أو على سبيل الجه؟ فلا عبرف بذلك ويحق لصاحب المال أن يأخذ ماله إلى ثمن لكن لو كانت تقسيم بتأول من الإمام فالقسمة ثمضة لأن هذا اجتهاد من الإمام لا ينقض وليس من حق صاحبه خينئذ أن يأخذ هذا المال إلا بالثمن لأن الإمام هنا حكم بمقتضى ما يختلف فيه الناس فينقض حكمه بالنسبة للمال من الجهول صاحبه أو جهته أو مال اللقطة إذا وجد في الغنيمة يعني وجد في الغنيمة مال شخص مسلم أو مال ذنب ولم يعرف صاحبه ولم تعرف ناحيته في نائذ لا ينبغي إيقاف هذا المال بل يقسم بين المجاهدين على مشهور المذهب لأن حقهم تعلق به لكن بالنسبة لللقطة الموجودة في دار الحرب لا تقسم بل ينبغي وقفها بلا خلاف وكذلك الشيء المحبوس الذي ثبت تحديثه المال في المجهول صاحبه اولياته يقسم اللقطة لا تقسم وكذلك المال المحبوس مسألة التصرر فينا لا يجوز تملكه لو جول عين مالكه لما كان الكلام السابق عن لزوم قسمة الاشياء التي لم يعين نالكها وأنها لا توقف أشار المصنف إلى حكم الأصناف التي لا تملك رقبتها كالمعتقي أجل والمدبر والمكاتب وأم الولد على النحو التالي هذه الأشياء تشبه ما تقدم ذكره سنسألة الاستئنان عن تملك الحربي لمثل هذه الأمور ولذلك سنوجد الكلام عنها على النحو التالي بالنسبة للمعتق للإعدال والمدبر والمكاد إذا وجدنا في الغريمة قبل قسمتها معتقا لإعدال وعلينا أن ذلك لمسلم غير معين يعني عليننا أن هذا الإنسان معتق لمسلم غير معين فإن خدمة المعتق إلى أدل تباع إلى ذلك الأدل إذا لم يبق لسيده الذي اعتقه فيه إلا الخدمة إذ لم يبقى لسيدي الذي اعتقه فيه إلا الخدمة عليه يخدم من اشتراه إلى ذلك الأزل ثم يعتق حينئذ فإن جاء ربه غير في إسلامه فيصير حق الشريف في خدمته يحاسب بها من ثمنه ويخذ خره نفس الوضع تباع خدمته لسيدي إذا لم يبقى لسيدي الذي دبره فيه إلا خدمة المكاتب تباع كتابته لأنه أيضا لم يبقى لسيدي الذي كتبه فيه إلا كتابة وليس فيه خدمة لأنه أحرض وما له فلا تباع رقبته ولا تؤجر فإن أدى هذا المكاتب أقصاط الكتابة لمشتري فرطقة وأصبح ولاءه المسلمين وإن لم يؤدها أصبح رقيقا للشخص الذي اشترى بالنسبة لأم الولاد إذا وجدت في الغنيمة قبل قسمتها وعلم أنها لمسلم ولكن لم يعلم عين هذا المسلم يعني لم يعلم أنه زيد أو عمر فلا يجوز غير خدمتها لأن سيدها ليس له فيها إلا الاستمتاع والخدمة اليسيرة والاستمتاع لا يقبل المعاوضة ويسير الخدمة من باب اللغة. الذي لا عبرت به فينبغي تنزيز عدقها حينئذ بالنسبة للمرء المعين مسيما كان أوزميا إذا عرفنا له بعد أن تم تقسيمه في الغريمة وأثبتها بالطرق الشرعية فكيف يرخذه قالوا يأخذ بثمن الذي بي عليه أو قوم به على ما هو عليه من سلامة أو عيب خفيف أو عيب كبير حتى ولو أبى الشخص الذي هو بيده يعني الشخص اللي أخذه أبى أن يدفعه له يجبر على الدفع ولو بيع أكثر من مرة واختلفت أسعانه يعني بيع مرارا مختلفت أسعانه فمشهور المذهب أن صاحبه يأخذه بالثمن الأول يعني الثمن الذي بيع به أو قوم به حين تقسيم كالغنيم بالنسبة لأم الولد لو بيعت في الغنيمة على سبيل الجهد ما الشكم لو أن أم الولد بيعت في الغنيمة جهلا بحالها يعني لم يعلم حالها أنها أم ولد ثم علم حالها بعد ذلك وعلم سيدها فإن سيدها يجبر حين أجل على اكتدائها بالثمن الذي بيعت به أو قومت به في المقاس حتى ولو كان أضعاف قيمتها ولا خيار للسيد لكن إذا كان السيد موشرا أخذنا المال منه حالا وإن كان موشرا اتبع عليه في ذنبه قال المصنف رحمة الله عليه ولو فداء معتق لأجل ومدبر لحالهما وتركونا مسلما لخدمتهما مشجّم لخدمة دينه، فإن يتسيد المدبر قبل الاستيفاء سحر إن حمله الثلث، وأتدعينا رقيا كمشجّم أو ذني قسنا ولم يعرض في سقوطهنا بأمر، وإن حمل بعضهم رق رق بقية، ولا خيار للوارث بخلاف الجناية، وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله، وإلا سقن. أو سلينة أو فدية وعلى الآخذ ان علم لملك معين ترك تصرف ليقيره وان تصرف مضى كالمشتري من حرفي لاستيلاب وان لم يأخذه على رده لربه والا فقولان وفي المؤجل تردد مساله قسمه المعتق لأجل والمذبح في الغنيمه جاهلا بهذين تشذي مساله ام الولد المتقدم ذكرها يعني وجدنا في الغنيمة معتق إلى أجل أو منظر وقام الإمام أو قام من يقسم الغنيمة لقسمتنا جهلاً بعتق الأول وجهلاً بتدبيه الثاني ولم يعلم بذلك إلا بعد القسمة هنا ينظر إن عرف مالكهما يخير بين أمرين الأمر الأول أن يستدهن بما وقع عليه في المغنى ويعودان له على ما كان عليه قبل القسمة الأمر الثاني أن يسلم خدمتهما لمن وقع في سامي تمليكاً له يعني يقوم هو بإسلام خدمة هذين الشخصين المعتق إلى أجل المضبط يسلم خدمتها خدمتهما لمن وقع في سامي تمليكاً له فعليه أن يستفيها من صار في سامي حتى وأنكفرت هناك قول الأخر في المذهب بأنه يرجع لشيده إن وفى أقصاته قبل عتقه. فإن تم الأجل أو مات السيد قبل الاستيفاء فهناك قولان في اتباع العبد بما بقيا ولو مات السيد المدبر قبل الاستيفاء فهو حر إن تحمله الثلث على النحو المذكور لو وقع أن شخصا مشدم وقع في الغنيمة وقسم جهلا بأنه حر. أو جهلاً بأنه مسلم أو جهلاً بأنه ذني أنه كان الأمر بذني ذني الزني يعني نادى في القتال نادى في الغنيمة من كان مسلم فليقم من كان ذنياً فليقم من كان حراً فليقم هكذا. هؤلاء سنعوا وسكن هنا إن كانوا كبيرين ولم يضرع في السكوت لأن يودي عليهم وهما شاكتا ولم يخبر عن حريمة فإنهما حران. يعني يحرر ولا يستلقى ولكن يظرم ما وقع قيمة ما وقع بي في المعنى لكن إن كانوا طغيرين أو غاجلين أو أعجميين أولى خطمة عندهما وظن أن هذا رق فما حراني ولكن لا يظرمان شيئا لأن الشرية الثالثة لهم في حالتين لكن في الأولى يغرم وفي الثانية لا يغرم. إذا مثل مدبر وهو سيد المدبر واستغرقت ديونه, ديونه جميع, جميع المدبر ففي هذه الحالة يرق جميعه لمن هو بيده وإن تحمل الثلث بعضه تعطق ثلثه ورق سلتاه للشخص الغازي وإن استغرقت الديون بعضه رق ما استغرقته الديون للغازي وورتق من الباقي ثلثه ورق ثلثة الباقي للغاز ولا خيار للوارثي بما رق من كل أو بعض بين إسلامه للغازي أو فداءه لما بقي له من ثمنه الذي اشتروا به من المقاس هذه المسألة كما قلنا شبيهة بالمسألة التي تقدمتها باستئمار هنا مسألة أخرى ترك التصرف في المأخوذ المأهوذ غنيمة إن علم صاحبه. صورة المسألة لما كان الحربي لا يملك مال المسلم ولا مال الذنية ملكا تاما بل يتقرر له عليه شبهة ملك فقط أشار المصنف إلى وقوع مثل ذلك في حق الغاني بقوله وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيجاد لمعنى أن من وقع في سنع من سلع الغنيمة من الحيوانات ونحوها ثم علم عرضه يعني علم المج... يعني علم الشخص اللي هو صاحب هذا الأمر صاحب هذا الشيء سواء كان مسلما أو ذنبيا فإنه يجب عليه أن لا يتصرف فيه إلا بعد أن يخبر صاحبه بذلك فإن شاء أخذه بما أقع به في الغنيمة وإن شاء تركه له لأنه مملوك له وذوال ملكه عنه موهوم لكن لو تصرف فيه باستيلاد أو بعذق ناجس فإنه يمضى يمضى, يمضى يمضى ذلك على ربه على نشهر المذهب وليس للصاحبه أن يأخذه وهذا في حالتنا إذا كان المشتري قد اشتره بنية التملك لكن لو اشتره بنية أن يعضه إلى صاحبه فتصرف فيه للعدق أو الاستيلات ففي المذهب قولان في إمضاء هذا التصرف وعدنه قال المصنف رحمه الله بعد ذلك ولمسلم أو ذنين أخذ ما وهبوه بجاري مجانا وضعه بنده إن لم يبع فينضي ولمالكه الثمن أو الزائد والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفلاي وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوثيت خدمته ثم هل يتبع إن عفق بالثمن أو بما بقي قولاني وعبد الحربي يسلمه قر إن فر أو بقي حتى غلم لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده وولده وماله فيء مطلقا لا ولد صغير لكتابية شبيه أو مسلمة وهل كذار مسلمة فيء أو إن قاتلوا تأويلان وولد الأمة لمالكها مجموعة من المسائل المتعلقة أيضا للسجن نسأل اتهبة الحربي للمسلم أو الذنية وحكمها لو دخل من المسلمين أو الذنيين أحد المسلمين أو الذنين دار الحربي فأوهبه بعض الحربيين سلعة مجانا وأوهبه إياه في دارين أوهبه ذلك بدارين قبل أن يتلقوا مننا التأمين فإنه إذا قدم إلينا استحق أخذ هذا الشيء الموهوب له مجانا أما إذا وابعوه بعوض, بعوض من مثلي أو مقوم فيأخذه مالك ومحل أخذ مالكه له في حالة ما إذا لم يقم الموهوب له ببيعه لغير مالكه فلو باعه لغير مالكه مضى هذا البيت ولكن يحق للمسلم أو الذني أن يأخذ الثمن الذي ليعديه السلعة إن كان قد أخذها من الحبي مجانا فإن أخذه من الحربي بعوض وضعه بثمن أقل استحق الزائدة على الثمن بالنسبة للشخص الذي يستنقذ شيئا من أيدي المسوس كيف يأخذه ربه من هذا الشخص الذي استنقذه؟ يعني أحد الناس قام بشيء من أيدي المسوس أو من أيدي الغاصبي ولم يتمكن من تقليصه إلا بداخل مال فجاء صاحب هذا الشيء وأراد أن يأخذه فهل يأخذه بدون مقابل؟ أو يأخذه بعد دفع مقابل وهو الذي دفعه المفتدي. هناك قولان في المذهب الأقسى عند بعض الفقهاء أنه يأخذه بلا أنه يأخذه بلا شيء. ووجه ذلك أن اللص ليس له شبهة، يعني ليس له شبهة جملة في خلاف الحرب. لكن القول الثاني أنه لا يأخذه إلا بعد دفع القدر الذي فدهه من أيد اللصوص قياسا على مفهوم من ذا الحرب. مسألة إسلام المدبر والمؤتق لمن افتدهما من أيض اللصوص وهذه من أيض اللصوص أو من دار الحرب لو أن المدبر والمؤتق إلى أجل وقع في أيض اللصوص أو الحربيين فعارض عليهم شخص من المسلمين بنال فقام سيدهما بإسلامهما يعني بتسليمهما إلى هذا المفتدي فإنه يملك خدمتهما حتى يعتقان فإن ما تسيدهما فهل يتبعان في الغرب يعني خدمة الفدية أم لا يتبعان يوم ورث الأم. فإن وصية أجر السيدة لا يتبعني بشيء، وإن لم يوسيه ففي فاتباع المفتدي لهما بالغرم وعلم اتباعي قولاني في الملا. مسألة فرار عبد الحربي إلينا حتى وقع في الغنيم. يعني قام أحد العبيد الذي هو مملوك للحرب لهذا الحربي وفر إلى بلاد المسلمين قبل أن يسلم السيدة. حينئذ يكون صر. لأنه غنم نفسه وسواء أسلم أم لا يعني فراره يحرره سواء تقل في الاسلام أو لم يدخل وإن قدم هذا المال يكون له ولا يدخل في القدس كذلك يكون حر إذا أسلم ووقي عند سيده في دراض الحرب حتى غانبه من وسيده باقن على شركه لأنه أسلم في دار الحرب وسيده ما بال على شركه فدخلنا دار الحرب فغلنا في هذه الحالة يعني لا يسترق لأنه مسلم لكن لو خرج إلينا بعد إسلام سيدي فهو رقيق سيدي سواء سبق إسلام أحدنا إسلام الآخر أو تساويا كذلك لو أسلم سيده فأسلم هو عاقبه بسرعة ومجرد قروب سيدي مسلم أسلم وكذلك فلا يكون حرا حينا السدي السبي يهدم النكاح أو لا يهدمه يعني لو إن هناك زوجين هناك زوجين وشكين سويا نعم مجتمعين أو متفرقين فالنكاح الذي بينهما يفسخ ويحل وطوها بعد الاستبراء بحيضة ولا عدة عليها لأنها صارت أمام إلا في الصورة واحدة فقط لا ينقطع ما بينهما وهي ما إذا أسمى الحربي سواء كان عندنا بأمام أو جاء إلينا ثم سبينا زوجته ثم أسمت بعد ذلك في العدة أنهما يقران على نكاحهما ترغيبا لهما في الإسلام ووجه القول بذلك أنها صارت أمة مسلمة تحت حر مسلم فإن لم تسلم فرق بينهما وذلك لكونها حينئذ أمة الكتابية تحت مسلم وهو لا يجوز له أن يتزوج الأمة الكافرة لكن له أن يطعها بالمكت أولاد الحربي الذي أسلم وفر إلينا لن تكون ملكيتهم يعني لو أن شخصا من الحربيين أسلم وفر إلينا في بلاده حتى غنينا بلاله فإن ولده الذي حملت به أمه قبل إسلام أديه يصبح رقيقا كما تقدم في قول المصنف ورق إن حملت به ويقول نار الحربي غنيمة للجيش الذي دخل بلاله أما زوجته فهي غنيمة اتفاقا بالنسبة لأولاد الحرة المسلمة المسدية لمن تكون ملكيتهم؟ لو شبيه المرأة الحرة المسلمة واتت بأولاد عند الحربي سيفرق بين الصغار والكبار في الحق الصغار بمنزلة أمهم لا يكونون سيئة والكبار يكونون غنيما والمصنف عبر عنها هنا بالسيء إن عبر عن الغيمة هنا بالسيء قاسدا بها لي الغيمة لكن في النظر بتأويله هل يكونوا سيئا حتى ولو لم صاتلوا بالسر أو يكونوا سيئا إن قتلوا التأويل الأول التأويل الأول ابن شبلون والتأويل الثاني ابن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب أولاد الأمى المثدية لو شبية الأمى وقتت بأولاد عندنا ثم عن المسلمون فالمشهور في المذهب أن أولادها يكونون للمالك مسلما كان أو جميا مطلقا يعني سواء كان الأولاد صغارا أو كبارا من زوج أو غيره لأن الولد يتبع أمه في الرقي والفريس إذا هنا أبناء النضال نكون قد انتهينا من الكلام عن ذات الجهات وما يتعلق به من الأحكام وأفرج إن شاء الله تعالى في الدروس التالية لنتكلم عن الجizia وأحكالها والصلاة الله تعالى لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.